والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعما نؤ الى التخالف عرفنا معنى الفرض في لسان العرب ومعنى الواجب في لسان العرب وكل منهما مخالف لي الاخر علي مغاير لي للاخر فمعنى الفرض مغاير لمعنى الواجب هذا من حيث المعنى اللغوي ومعلوم ان كلا منهما جرا للصلاح عليه عند الاصوليين فيقال فرض ويقال واجب ولكن هل تغايره في المعنى اللغوي يستلزم التغاير في المعنى الصلاحي هذا محل نزاع بين بين الاصوليين ومنهم الرائه وهم الجمهور أن التغاير في المعنى اللغوي لا يستلزم التغاير في المعنى الصلاحي فالفرض والواجب مترادفان بمعنى ان كل من أن كل منهما بمعنى الاخر فيفسر الواجب بما يفسر به الفرض والعكس بالعكس وهذا هو قول الجمهور من الاصوليين من المالكيه والشافعية والحنابلة وهو المرجح انهما مترادفان ولكن ذهب ابو حنيفه رحمه الله تعالى وكذلك هو المعتمد عند حنفيه من حيث التأصيل وان كان من حيث الاستعمال قد يخالفون اصلهم ولكن من حيث التاصيل أن الفرض مغاير للواجب اذا هل هما بمعنى واحد ام بينهما نزاع قلنا فيه مذهبان للي الاصولي اشار إليه من الناظم مع اختيار قول الجمهور وهو انه مترادفان فقال الفرض والواجب ذو تراد فيه الفرض والواجب ذو تراد فيه واختار هذا القول ولذلك قدمه ثم قالوا لا لعمانه معمان بن ثابت ابو حنيفه رحمه الله تعالى الى التخالف والتغاير بينهما فجعله للفرض معنى مغايرا لمعنى الواجب وكل منهما الصلاح منفصل عن عن الاخر وهو انهما مترادفان هو قول الجمهور فقال الرحمن تعالى والفروض والواجب الو هنا بمعنى مع بمعنى مع ليصح الاخبار بالمفرد لان قوله ذو ترادف في الفرض هذا مبتدا خبره ها ذو ترادف ذو ترادف حينئذ الفرض مع الواجب ذو ترادف الذو بمعنى بمعنى الصاحب على ابن قال الفرض والواجب مترادفان مترادفان اخبر بماذا بالمثنى ونحن نقول هنا اخبر بي بالمفرد وعليه يلزم ان تكون الواو هنا بمعنى بمعنى معه وهو ما يعبر عنه بعض النحات بان يقال الاسم وما عطف عليه خبر المبتدا هنا العكس جاء لان الاصل في المبتدا والخبر التطابق افرادا وتثنيه وجمعا فرادا وتثنيه وجمعا حينئذ نقول الاصل أن يقال الفرض والواجب مترادفان ولكن ثم اعتراض عليه سياتي عدل الناظم عن عباره الاصل لهذه الـ الـ الـ إلى هذا التعبير اذا قول ذو هذا خبر المبتدا الفرض حينئذ يفسر البابي معنا بمعنى معلى يصح الاخبار بالمفرد عن عن المثنى ولو كانا ولو كان المثن هنا من جهه المعنى لا من جهه اللفظ يعني الفرض الواجب زيد وعامر قائم, قائم قائمان صح الوجهان زيد وعامر قائما قائمان قائمان واضح بين قائم على ان يكون قائب خبر الثاني والاول مقدر ومقدر له والفرض والواجب اي هذان اللفظان اي هذان اللفظان اذ الترادف من صفات الالفاظ من صفات الالفاظ عندما يقال هذا مرادف لهذا المراد به ماذا من جهه اللفظ حينئذ من صفات الالفاظ من احكام الالفاظ الترادف فاذا كان كذلك حينئذ نقول المراد هنا بقول ذو ترادف او انهما مترادفان المراد به ماذا المراد به اللفظ اذ الترادف من صفات الالفاظ وليس وليس من صفات المعاني وليس من صفات المعاني ذو ترادف ذو بمعنى الصاحب ومضاف ترادف مضاف اليه اي صلاحا لا لغة إذا قيل بأن الفرض مرادف للواجب علمنا قطعا محل وفاق أن كل منهم له معنى من حيث المعنى اللغوي مغاير للمعنى الاخر كذلك فيقال الفرض بمعنى التاثير او كما مر معنا ويقال الواجب بمعنى السقوط والثابت اذا هم متغايران فكيف يقال بانهما مترادفات نقوم من حيث ماذا من حيث الصلاح من حيث الصلاح اما من حيث المعنى اللغوي فقطع عنهما ليس مترادفين فنقدر عنيد عند قوله ذو ترادف اي الصلاح لا لغة لانه معلوم من جهه المعنى اللغوي أن بينهما التغاير انهما التغاير ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصلاح تسمح كذلك يعني فيه مسامحه فيه مسامحه لان الاحكام اللغويه متفرعه على الوضع اللغوي وهما بحسبه ليس مترادفين ليس مترادفين بمعنى أن الحكم بالترادف العاصل فيه على المعنى اللغوي فنقول انسان وبشر مترادفان لكن باعتبار المعنى الاصلاحي اذا قيل مترادفان هذا فيه ماذا فيه مسامحه لان الترادف والتواطؤ والتباين هذه أوصاف للالفاظ باعتبار معانيها اللغويه وهنا لم يعتبر فيه المعنى اللغوي وانما اعتبر فيه المعنى الاصطلاحي اذا هذا تجوز اعتبر ماذا اعتبر تجوز يعني فيه مسامحه كان ثم اعتراضا يقال بأن الترادف هذا باعتبار المعاني اللغويه فيقال انسان وبشر بس كذلك؟ ليس وأسد نقول هما مترادفان لأن الاعتبار هو المعنى اللغوي فالترادف وصف للفظ باعتباره المعنى اللغوي وهنا معنى الصلاح نقول لا باس به يعني المراد به ماذا أن هذا المعنى المراد به هو عين المعنى المراد به باللفظ الاخر ففيه ما في مترادفين ففي هذا اللفظ الواجه مع الفرض باعتبار أن كل منهما يصدق على ما يصدق عليه الاخر هو معنى في المعنى اللغوي فنقول المصدق للاسد مثلا او المصدق للإنسان هو ما يصدق عليه لفظ البشر فقل أنت بشر انت إنسان اذا المصدق واحد فكذلك اذا قيل هذا فرض الذي هو ماذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ونقول كذلك هو هو واجبه فالصلاه الخمس فرض والصلاه الخمس واجبة اذا المصدق واحد حينئذ وجد فيه حقيقه المترادف لكن هذا باعتباري تسامح أما باعتباري المعنى الصحيح للمترادفين فالعصر أنه لا يقال بأن الفرض والواجب مترادفان لماذا لأن الترادف هذا باعتبار المعنى اللغوي وليس باعتبار المعنى الاصلاحي حينئذ نقول لما نظر الاصوليون الى أن كل من الفرض والواجب يصدقان على مسمى واحد وحقيقه واحدة حينئذ شبهها هذا المعنى بما يصدق عليه لفظ إنسان وبشر فقيل فيهما ماذا مترادفا اذا من باب التجوز والتوسع ولذلك قال هنا كما في العطاره حاشيه المحلي ولعل الحكم بالترادف بحسب للصلاح تسمح أيضا لأن الاحكام اللفظيه متفرعه على الوضع اللغوي الاحكام اللفظيه التي منها الترادف عرفنا ان الترادف هذا وصل لللفظي هذا الوصف متفرع على الوضع اللغوي واذا لم يكن النظر باعتبار المعنى اللغوي فليس ثم ما يوصف به اللفظ بكونه مترادفا ومترادف بمعنى مرادف اي مرادف كل منهما للآخر وعدل الناظم هنا عن قول صاحب الاصل مترادفان يعني جاء ب بالتثنيه فارد والواجب مترادفان خلاف لابن حنيفه كذا قال في الاصل مترادفان بالتثنية لالا يرد الاعتراض عليه بان شرط الثنيه صلاحيه المعنى للتجريد كذلك شرط المثنى أن يكون ماذا أن يصلح أن يتجرد أن يتجرد بمعنى ماذا أن يقال زيدان حين يجرد عن الزيادة فيقال زيد فيقال زيد وزيد هنا هل يقال رذيف ورذيف جواب لا لا يقال رديف ورذيف انما هما مترادفان فاذا كان كذلك فحينئذ نقول لا يصلح أن يجرد عن عن التثنيه فثم اعتراض فدفعا لهذا الاعتراض حينئذ عبر بي بالمفرد فقال ذو ترادف يعني صاحبه ترادف وعدل الناظم عن قول صاحب الاصلي مترادفان بالتثنية لالا يرد الاعتراض بان شرط التثنيه صلاحيه المعنى للتجريد وهو هنا لا يصلح له لا يصلح له لان الترادف تفاعل كذلك كل منهما مرادف للآخر فلا ينفصل أحد اللفظين باللفظ دون الاخر كذلك اذا قلت قاتل تضارب عمرو وزيد تضاربا عمرو وزيد تصور الضرب كل منهما ضارب ومضروب هل عمرو ينفرد بتضارب لا لا يتصور لانه لابد ان يكون ماذا لابد ان يكون ضارب وثم محل لابد أن يكون هو مضروب ضد ضارب تفاعل اذا لا يتصور أن ينفرد أحد الفاعلين بالصيغه ولابد من اشتراكهما كذلك الترادف لا ينفك وحده عن عن الاخر اذا قيل الفرد مرادف مرادف لشيء لا لابد من لفظ اخر اذا لا ينفك عن عن مقابله اذا ترادف تفاعل هذا باعتبار اثنين لا يوصف به واحد لماذا لانه لا يتصور وجود مرادف ولا مرادف له أو مرادف ولا مرادف له لا بد من النظر الى إلى الجهتين وعلى ذلك حينئذ لا ينفك فلا يقال مترادفان مترادف ومترادف لا اقول هذا لا، هذا لا يمكن لا يوجد بمعنى انه تزال عنه الزياده فيكون صالحا للتجريد نقول المعنى هنا ينتكس لماذا لأن مترادف يدل على لفظين فاذا دل اللفظ الاول مرادف ومرادف مترادف ومترادف دل اللفظ الاول على الاثنين اذا دل اللفظ الثاني على ماذا صار منفكا عن عن المعنى عقلتم المراد الآن اذا ليس عندنا مترادفان انما عندنا مرادف لفظ مرادف لفظ آخر كل منهما مرادف للاخر لانه اذا قيل مترادفان حينئذ كما يقال تقاتلا تضارب زيد عمر لا ينفك زيد بالصيغه عن عمر ولا عمر بالصيغه عن عن زيد اذا الحدث واقع منهما معا كذلك مترادفان نقول ترادف الوصف باعتبال الاثنين معا لا باعتبار ذاته بنفسه قال لان الترادف تفاعل لا يكون إلا بين اثنين كل ما كان على صيغه تفاعل في الاصلي إنما يكون بين بين اثنين ولك أن تقول ان تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد معه يعني اذا رادنا التسمح والاعتذال لصاحب الاصلي حينئذ نقول هذا أراد به ماذا مترادف معه فناتي بلفظ معه للدلال على ماذا على أن ثم لفظا آخر وقع مرادفا عندنا مرادف ومرادف له وكل منهما صالح لهذا اللفظ ولك أن تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد مع فيقال مترادف مع الاخر يعني من باب التوسع فيه في العبارة الاصل استعمال اللفظ مفردا مترادف هذا الاصل فاذا قيل مترادف مع نقول هذا توسع فيه بالعباره اذا فهما مترادفان الفرض والواجب ذو ترادف أي مترادفان أي اسمان لمعنى واحد أي مفهوم واحد لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم يعني المصدق لا يصح ان يقال بأن هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ الا اذا صدقا على مصدق واحد ما المراد بالمصدق الواحد <تصفيق> حقيقه الشيء أو مسمى اللفظ او ما يصدق عليه اللفظ فزيد انسان زيد بشر حين بشر وانسان لفظان مترادفان مصدقا زيد اذا اختلفا مفهوما ومصدقا لا يكون مترادفين اذا معنى انهما مترادفان أي اسمان لمعنى واحد اي مفهوم واحد لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم لانه إنما يكون في المعاني الكليه وهي مفاهيم وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما يعني تعريف الواجب وتعريف الفرض بمعنى واحد حينئذ نفسر بما فسرنا به ما سبق اما باعتبار اما باعتبار التقسيم حينئذ نقول الايجاب هو ماذا لزام هو خطاب الله المقتضي للفعل اقتضاء جازما هذا باعتبار ماذا اعتبار التقسيم وباعتبار ما يصدق عليه أو مسمى او المتعلق نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وذكرنا التعريف السابق قوله ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا وهذا ذكره صاحب تحبير وكذلك مختصار تحرير قال في التحبير الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا اي متحدان مفهوما وقوله شرعا هذا من أحسن ما يقال في هذه المساله بمعنى أنه اذا قيل بأن معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض وحينئذ نقول ان الصلاح لابد ان يكون ثم مناسبه بين بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولذلك يذكر الفقهاء دائما حد الصلاة في اللغة ثم يكون حد الصلاه في في الشرع وكذلك الزكاه والصوم الى اخره الفقه من أول إلى اخره ما يذكر شيء من ذلك الا وعرف من الجهتين ما السبب ليبين لك الترابط بين اللفظين بمعنى ان الشرع سمى الشيء بما يناسب المعنى اللغوي فليس ثم مفارقه بين المعنيين البت لا يس عندنا ما يكون المعنى اللغوي له معنى منفصل ثم المعنى الشرعي له معنى اخر لعلاقه له به بالمعنى اللغوي هذا الوجود له فيه في لسان الش لا يوجد له فيه في الشرع بالتا وإنما النظر يكون باعتبار ماذا باعتبار كون المعنى اللغوي عم من المعنى الاصلاحي وهذا مضطرد اثنت مسله الإيمان فحسب لأن المراد فيه ماذا إلى الى الشرع اذا سلمنا بان الايمان في لسان اللغة التصديق حينئذ نقول التصديق هذا خاص بالقلب محله القلب وعلى المشهور أنه لا يكون باللسان ولا يكون بالعمل وان كان الصواب انه يكون باللسان يكون بالفعل كذلك صدق إلى اخر يكون به بالفعل لكن على ما اشتهر ادعى الجوهري لاجماع على ذلك أن الإيمان في لسان العرب هو التصديق حينئذ نقول سلمنا أنه بمعنى التصديق لكن الشرع جاء بزيادة وهي كون ماذا ها قول لا اسل عام في حزب قول اللسان داخل في مسمى الإيمان لان تصديق ان محله القلب صدق هذا الاصل عمل قلبي وان تقول قول قلب حينئذ نقول دل الشرع على ان ثم ما هو زائد على المعنى اللغوي وهو ماذا وهو قول اللسان وان شئت قبل ذلك العمل القلب وكذلك عمل الجوارح واو الاركان في داخله في مسمى الإيمان حينئذ نقول المعنى اللغوي اخص من المعنى الشرعي هذا مستثنى وإلا العصر في ماذا الاصر في ان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي على كل مراد هنا تنبيه الى ان العلم يذكرون المعاني الشرعيه ثم يقدمون قبل ذلك المعاني اللغوية للنظر فيه المناسبه بين بين النوعين لالا يرد بأن الشارع قد خاطب الناس بما لا يعقلون انه انما نزل بلسان عربي مبين فالاصل حينئذ إذا تكلم تكلم بكل لفظ يعرفه العرب إذا كان كذلك فالاصل فيه المعنى اللغوي حينئذ نقول الاصل في الواجب بمعنى كذا والفرض بمعنى كذا يلزم منه في الاصلاح أن الواجب في الاصلاح يناسب المعنى اللغوي وان الفرض في الاصلاح يناسب المعنى اللغوي ولذلك لو نظرنا الى هذا التقسيم ولم ننظر الى الادله الشرعيه الدال على أن لا فرق بين الفرض والواجب وقلنا مذهب الاحناف مقدم هنا قلنا مذهب الاحناف مقدم لماذا لانه قطعا ان ثم فرقا بين النوعين على خلاف في ايهما اولى بالتسميه لأن بعض الفقهاء كابن اسحاق الشيرازي كما ياتي قال أن الاحناف سموا ما ثبت بدليل قاطع فرضا وما ثبت بدليل الظني واجبا عكس عليهم الأمر قالوا العكس بالتسميه اولى مما ذهب اليه الاحنا مع قطع النظر عن هذه المساله نقول الاصل هو التوافق بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي لكن جاء الشرع بتسوية اللفظين ولذلك لو قيل بان المعنى اللغوي يقتضي اختلاف الحقائق العرفيه لما بعده لكن نعبر بما عبر به صاحب التحبير وهو تعبير دقيق قال الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا بمعنى ان الشرع قد سعمل الواجب بمعنى الفرض والفرض بمعنى الواجب من فرض فيهن الحج ها يعني اوجبه فدل ذلك على أن الفرض بمعنى الواجب ما تقرب الي بما افترضته علي قال ولا يزال يتقرب بالنوافل لم يجعل منزلة بين منزلتين فرض ونفل اذا أين الواجب هو الفرض بعينه عين يدل على انهما بمعنى واحد لولا الدليل الشرعي الدال على التسوية بين اللفظين لكان مذهب الاحناف مرجحا في هذه المسألة مع الاختلاف في التفريقه في نوعيتها يعني ما الذي يسمى واجبا وما الذي يسمى فرضا ولذلك عبر صاحب التحبين هنا بتعبير دقيق أن التفرقة النظر فيها إلى الى الدليل الشرعي فما دام الدليل الشرعي دل على تفرقه حينئذ لا نلتفت الى تفرقه اللسان بمعنى أنه لا يلزم من التفرقه في المعنى اللغوي التفرقه في المعنى الشرعي المعنى شرعي ولذلك قال رحمه الله تعالى الفرض والواجب لو ظني مترادفان شرعا يعني من جهه الشرع اي متحدان مفهوما اذ الاتحاد مفهوما هو معنى الترادف للمتحدان ذاتا كالانساني والناطق فانهما متحدان ذاتا متحدان مفهوما يعني معنى متحدان ذاتا بمعنى ماذا بمعنى ان اللفظ مغاير للمعنى الاخر يعني اذا قيل إنسان وناطق انسان له معنى مخالف لمعنى الناطق والناطق له معنى مخالف لمعنى الانسان اذا اختلفا في المعنى اختلفا في, في المصدق لكن بالمصداق متحدان المصداق متحدان في المعنى للصلاح او الشرعي الفرض والواجه متحدان معنى متحدان معنى اذا هما متحدان كذلك في المصداق اذا قد يكون اللفظين قد يكون اللفظان متحدان متحدين مفهوما لذاته وقد يكون متحدين ذاتا ومفهوما فبينهما عموم وخصوص ها مطلق بينهما مطلق ولذلك قال هنا للمتحدان ذاتا كالانسان والناطق فانهما متحدان ذاتا لكن هل اتحدا معنى مفهوما الناطق والانسان هل اتحدا مفهوما جوابا لا لان معنى الانسان مغايل لمعنى الناطق فاختلفا مفهوما واتحدا ذاتا الفرض والواجب اتحدا مفهوما ومصدقا يعني يصدقان على شيء واحد والمعنى ليس المعنى اللغوي انما المعنى الاصطلاحي هو بمعنى واحد فالفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اذا اتحد مفهوما يعني الحد واحد والمصدق واحد فتقول الصلاه الفجر فرض وصلاه الفجر واجبة اذا المصدق الذي وصلاه الفجر متحد معنى الواجب هو بعين معنى الفرض العكس بالعكس اذا اتحد ماذا مفهوما وذاتا ان تقول مصدقا اما الناطق الانسان باعتبار المصداق هو شيء واحد لكن باعتبار المفاهيم فلفظ الإنسان مغاير لفظ الناطق قال فبينهما عموم وخصوص مطلق فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكسه لغوي يعني من حيث المعنى اللغه وقال الطوفي ومعنى قولنا مرادف للفظ أي مساويه في المعنى تشبيها له برديف الراكب وهو الذي على ردف الدابه من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد كما ان ذينك راكبان على مركوب واحد يعني راكبان على مركوب واحد كذلك يrdfه معه على على حماري يكون رضيفا له اذا هما شيئان على مركوب واحد كذلك الرف الفرض والواجب مصدقهما واحد التشبيه واضح مبين قال ومال نعمان الى التخالف مال الصحاح الميل الميلان يقال مال الشيء يميل ممالا ومميل ومميلا كما يقال معاب ومعيب معاب ومعيب في الاسم والمصدر ومال عن الحق ومال عليه بالظلم وامال الشيء فمال يعني جانب الحق أو جانب شيء صرح بذلك صاحب المصاحف المنين فقال مال عن الطريق يميل ميلا تركه وحاد عنه ومال نعمان يعني ذهب الى الى شيء آخر مما لم يذهب اليه الجمهور ومال الحاكم في حكمه ميلا أيضا جار وظلم فهو مائل فهو مائل وميال مبالغه ومال عليهم ذهب اصابهم بجوائحه ومال الحائط زال عن السوائه ومال يا مال لغه وممالا ومميلا في الكل ويتعدى بالهمزه واو التضعيف اذا مال نعمان اراد به الاشاره الى ماذا الى تضعيف القول عبر بالميل لكون الشيء ذي عن الحق حينئذ نكون قد حصل فيه شيء من الانحراف وهذا اشبه ما يكون به لم ياتي الناظم به بقيلة وإنما عبر بمال وأراد به التعد مع لما بحنيف رحمه الله تعالى فعبر به بالميل ومال نعمان مال فعل ماض ونعمان هذا فاعل مرفوع وغير منون هنا لماذا ممنوع من الصرف كم عله ثنتاه وهما <تصفيق> علاميه والف النون مال ابو حنيفه نعمان ثابت الى التخالف التخالف تفاعل من المخالفه اي الى التغاير بينهما فنفى ترادفهما اذا, إذا ما ليل التخالف معناه ماذا عكس ما ذكر في الشطر الاول والفرد والواجب ذو ترادف اذا مترادفان ما الذي يقابل المترادفين المتخالفان ولذلك قال وما لانعمان الى التخالف اذا مخالفان مترادفان متخالفان مترادفان اذا الفرض مخالف للواجب والواجب مخالف للفرض فما نعمان الى التخالف اي الى التغاير بينهما فنفى ترادفهما حيث قال هذا الفعل الذي يعبر عنه بكونه واجبا أو, أو فرضا هذا الفعل انثبت بدليل قطعي كالقران فهو الفرض يعني نظر الى ماذا الى ثبوت الشيء نظرا الى الدليل وبعضهم يجعل ان كلام الاحناف اذ غليس المشهور في كتب الاصول انه موجود في كتب بعض فقهاء هل النظر الى ثبوته او الى دلالته كذلك لاننا إذا نظرنا الى الثبوت والى الدلاله اما قطع وإما, واما ظن كذلك اما قطع او ظن حينئذ ما ثبت بدليل قطع لا يلزم ان تكون دلالته ها قطعيه قد تكون دلالته ظنيه اذا يكون ثابتا بدليل قطعي لكن الدلاله ظنيه والعكس قد يكون ثابتا بدليل ظني والدلاله قطعيه ولذلك الاقسام كم اربعه ما ثبت قطعا ودلالته قطعيه ثبت قطعا ودلالته ظنيه ما ثبت ظنا ودلالته قطعية. ما ثبت ظنا ودلالته ظنية ما الذي عناه بالفرض هل ما ثبت قطعا بقطع النظر عن الدلالة ظنية أو قطعيه المشهور في كتب الاصول هو النظر إلى الى الثبوت فيشمل حينئذ ما كان دلالته قطعيه ومكان دلالته ظنيه وبعضهم يروي عن ابي حنيفه ان المقصود به ما ثبت قطعا وكان دلالته قطعية لكن هذا غير المشهور مشهور ان العبره بماذا بالثبوت فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض سواء كانت دلالته ظنيه او كانت دلالته ها قطعيه وأما ما ثبت بدليل ظني ولو كانت دلالته قطعيه فهو فهو الواجب, فهو الواجب. وهذا او ذاك هو قول مرجوح قال هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي كالقران فهو الفرض كقراءه القرآن في الصلاه الثابته بقوله تعالى فاقراوا ما تيسر من القرآن انظر هذا التركيب الذي ذكره المحل وغيره يدل على ان النظر هو الى الثبوت فحسم إلى؟, الى الثبوت يعني ان ثبت بدليل قطعي دليل قطعي كالقران هذا مثال للدلاله او الى الثبوت يذقيل كالقران ها الى الى الثبوت وليس الى الدلاله حينئذ دل ذلك على أن النظر الى, إلى طريق الثبوت كيف ثبت بدليل قطعي وهذا محصور في القرآن بناء على على ما اشتهر عند القراء وغيرهم ان القران لا يكون الا الا متواترا وسيات ان الصواب لا يشترط فيه ذلك بل قد يثبت بدليل احادي فمثال في محله قال ان ثبت بدليل قطعي كالقران فهو الفرض فقراءه القرآن في الصلاة الثابتة لقول تعالى فاقرا ما تيسر من القرآن فاقرا يعني في الصلاة ما تيسر من القرآن اذا ثبت هذا بنص قاطع فدل ذلك على أن القراءة في الصلاة فرض لماذا لأن دليلها قاطع وهو وهو القران اذا القراءه قطع النظر عن نوع القراءة عندنا ماذا عندنا قراءه وعندنا نوع نوع وإنما وانما المراد مطلق القراءه ايا كانت حينئذ هذه قطعيه الثبوت لان ثبتت بالقرآن حينئذ تسمى ماذا تسمى فرضا وبدليل ظني كخبر الواحد خبر الواحد لا باعتبار الدلاله هذا هو المشهور عند عند الاصوليين فهو الواجب وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءه الفاتحه بالصلاه الثابته بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فياثم بتركها ولا تفسد به الصلاه ياثم بتركها ترك الفاتحه ليس القراءه لو ترك القراءه بطلت الصلاة ترك فرضا لكن إذا جاء بالقراءه مطلق القراءه لكنه ترك ماذا قراءه الفاتحة ياثم يأثم لانه ترك واجبا هل تبطل صلاته لا تبطل صلاته بناء على أنها واجبة وليست ببفرض فياثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءه بخلاف ترك القراءه فهي فرض فتركه عنيدا يكون مفسدا لي للصلاه مفسدا لي للصلاه والمثال بقوله قوله كخبر الواحد الذي هو لا صلاه لم يقرا فتح الكتاب صاب ان هذا حديث متواتر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءه الفاتحه في الصلاه هي متواتره ونص على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في الجزء الذي افرده في قراءه خلف الامام ولذا عبر به بالتواتر فدل على أن البخاري رحمه الله تعالى يعرف المتواتر وليس هو بالصلاح الخاص عند عند المتاخرين وان لم يعني به ماذا المتواتر بالشروط المعروفه عند عند المتاخرين وانما المراد به ما تتابعت وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رواه كثر قطع النظر عن كيفيه الروايه لاخير ما يذكره الاصوليون عينيدن كخامل الواحد هذا المثال مرض به المثال شان لا يعترض مثاله ان قد كفل فرض والاحتمال فالفرض المقطوع به والواجب المظنون هذا الفرق عند احناف وما لا إلى الى التخالف إلى التغاير بينهما فنفى الترادف عينيدن الفرض هو المقطوع به يعني بثبوته والواجب هو المظنون به يعني بثبوت هذا الفرق بين بين النوعين هل هل هل الصلاح ينبني عليه فرق بين الاحكام نعم هذا الظاهر في الاحكام الفقهيه ينبني عليه ماذا خلاف ولذلك فوات الفرض يفوت العبادة وفوات الواجب لا يفوت العبادة يعني ليس بركن بخلاف الفرضي فهو ركن داخله في مفهوم في مفهوم العباده ففواته يعني الفرض مفوت للعباده بخلاف الواجب ولذلك إذا ترك القراءه بطلت الصلاة وإذا ترك قراءه الفاتحه هذه لم تبطل الصلاة على مذهب على المذهب عندهم وهذا للصلاح الذي هو الفرض المقطوع به والواجب المظنون وهذا للصلاح واين اشتهر عند الحنفية لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفه يكثر استعماله في استعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظن يعني هذا مجرد تنظيل وأما اذا تكلم في كتب الفقه faطلق الفرض على ما ثبت به بظن واطلق الواجب على ما ثبت به بقطع الفرض على ما ثبت بظن واطلق الواجب على ما ثبت بي بقطع حينئذ قد وقع تداخل في الاستعمان وهذا لا يشكال فيه لأن العبره بماذا بالاحكام فقد يطلق الفرض على ما ثبت بظن لكنه لا يفوت العباده لفواته وان سماه فرضا لان العبره بالحقائق بالشيء في نفسه وقد يطلق ماذا الفرض على ما هو واجب او الواجب على ما هو فرض لكن لا ينبني عليه ماذا الاحكام الشرعيه المترتب على على ذلك وانما هو مجرد مجرد الصلاح وهذا يقع عند عند الحنفيه كما يقع عند عند غيرهم ولذلك ما أكثر ما يقرر بعض الاصوليين المسائل في في با في ابوابها في الفقه ثم إذا جئنا إلى الفروع فاذا بهم علم الاصول في واد وهم في, في واد آخر بمعنى انهم لا يلتزمون قواعد ومن النص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى فان كثيرا من أهل الأصول ممن عرف بالفقه دعك ممن لم يشتغل بالفقه من من عرف بالفقه يؤصل القاعد على الوجه الصحيح في أصول الفقه ثم تجده في الفقهيات فاذا به من اول من يخالف هذه القاعده وهذا خلل كبير يعني افسد أو فوت فائدة من من هذا العلم الجليل وهو علم اصول الشريعه ليس هو علم اصول الفقه فحسب اصول الشريعه هو اصول الفهم اصول الاستنباط مبنية على هذا العلم الجليل لما حصل انفصال حنيذ ولذلك زهد بعض الناس فيه اراد ان ياخذ علم الفقه بادلته بالاستنباطات داخله من كتب الفقهاء حنيذ هانن عنده في أو هانا في نفسه ذلك العلم صوابا يقال ما يقرر في أصول الفقه تلتزمه حنيذ في الفقيهات واما اذا قررت قاعدة في أصول الفقه وخالفتها الاصل فيه أنك مخالف للشرع هذا الاصل فيه عنيد نقول إذا اثبتت قاعدة هل اثبتتها بشرع او لا هنا السؤال إن اثبتها لا بشرع اخرجها من اصول الفقه ان اثبتها بالشرع عنيد واجب عليك استعمال هذا القاعده لان صار دليل شرعيه فلا يجوز عنيد المخالفه فاذا قيل بأن مطلق الأمر للوجوب اذا جاء به امر حين نقول هذا لا هذا ليس للوجوب بل هو للندب ما الدليل ليس هناك دليل أين الصارف اين قري هكذا قالوا هكذا اصحابنا هكذا المذهب قال لا, لا يجوز شرعاها لماذا لأنك قررت شرعا بأن مطلق الامر لي للوجوب ودل ذلك على أن كل دليل فيه صيغه افعل محموله على على الوجوب فإذا خالفته لا لموجب شرعي فانت آثم هذا الاصل في تقائلنا الله تعالى بلا علم إذا تقرر صيغه افعل لا يلزم لا يلزم ان تتبع المذهب أو تتبع من سبق في مخالفه الظاهر النص ظاهر النص ولذلك تقول بالوجوب ولو لم يقل به أحد البت لا يشترط سبق القول بذلك وهذا للصلاح وان اشتهر عند الحنفية لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظني والواجب على ما ثبت بقطعي كقولهم الوتر فرض مع كوني ثبت بماذا بدليل ظني ثبت بدليل الظن ودل ذلك ان خبر واحد عندهم فدل ذلك على ماذا على أنه واجب ليس بفرض ومع ذلك سموه فرضا كقولهم الوتر فرض وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك ويسمونه فرضا عمليا لا, لا نعم ويسمونه ويسمونه فرضا عمليا لا علميا يلزم اعتقاده حقيقه وكقولهم الصلاه واجبه صلاه واجبه وهي, وهي فرض ثبتت بالقران وثبتت بالمتواتر من السنة ومحل اجماع هذه كلها ادله قطعيه عند الاحناف قران والدليل السنة المتواترة والاجماع فهي ادله قطعيه وثبتت بها الصلوات دل ذلك على أنها فرض على مذهبهم وليست واجبه ومع ذلك سموه ماذا سموه واجبته والزكاه واجبه قاله الكمال قاله الكمال على كل هذا اوذاك هذا مجرد الصلاح وإذا خالفوه ولم يخالفوا الاحكام لا مشحه من الصلاح والخلف لفظي كما قال النظم يعني الخلف بين الجمهور بين الاحناف في هذه المساله هل الفرض والواجب مترادفان ام لا الخلف لفظي يعني خلاف وهو الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية عائد إلى اللفظ والتسمية مع وجود بعض الفوائد عند التطبيق النظر حينئذ في الأصول لا لا في الفروع وهو أي الخلاف لفظي اي عائد للفظ والتسميه اذ حاصله حاصل الخلاف انما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا يعني الاحناف قالوا ما ثبت بقطع سموه ماذا فرضا نحن نسميه ايضا فرض خلاف فيماذا ليس في تسميته فرضا هل يسمى واجبا مع تسميته فرضا او لا وما ثبت بظني نحن نسميه ماذا واجبا وهم يسمونه ماذا واجبا مع ذلك هل يسمى فرضا او لا هذا محل النزاع اذا رجع إلى ماذا إلى التسميه الى الى حاصله انما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا وهذا مسلم بين الطائفتين هل يسمى واجبا أو لا عند الاحناف لا يسمى واجبا وعندنا يسمى واجبا وما ثبت بظني كما يسمى واجبا عندنا وعندهم كذلك هل يسمى فرضا عند الاحناف لا وعندنا نعم فعندنا لا اذ الوجوب لغة السقوط فعنده لا عند ابي حنيفه لا يسمى اذ الوجوب لغة السقوط والفرض التاثير يعني النظر الى المعنى اللغوي فلما حصلت المفارقه بين المعنيين معنى الواجب ومعنى الفرض لزم من ذلك حصول ماذا المفارقه في الاصلاح هذه حجه الاحناف أنه ما أن ان المعنى ان اللفظين لكل منهما معنى مغاير الاخر وجب أن يكون التغير كذلك في فلسطين عند الجمهور لا يلزم وإذا, واذا قلنا لا يلزم هذه فيها شيء من من التوسع والنظر لكن نقول لا يلزم إذا حصل التغير بين اللفظين في المعنى اللغوي أن يستلزم التغير في المعنى الشرعي لأن الشرع اذا دل على انهما بمعنى واحد حينئذ نقول لم يلتفت الى الى التغير اما من حيث الحقيقة العرفيه ومن حيث الاصلاح قد يقال نعم مسلم بانه إذا حصل المغايره بينهما في المعنى اللغوي لازم من ذلك المغايره في المعنى الاصلاحي لكن من حيث المعنى الشرعي نقول لا ليس بلازم فعنده لا اذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص قالوا التاثير أخص من من السقوط لماذا قد يسقط الشيء على الشيء ولا يحزه لا يؤثر فيه لكن اذا تعثر واثر فيه فهو ساقط فدل ذلك على ان التاثير اخص من السقوط فالسقوط يشمل حالين يسقط ولا يؤثر ممكن او لا ممكن اسقط شيء على على راس الزيد ولا يتاثر ممكن يسقط وهو يتاثر سقط فاثر وسقط ولم ولم يؤثر لكن التاثير هذا اخص من مطلق السقوط فدل على ان بينهما فرقا اذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص يعني التأثير اخص من السقوط وهو كذلك فالفرض أخص من السقوط إذ لا يلزم مثلا من سقوط الحجر ونحوه على الأرض أن يحز ويؤثر فيها لا يلزم ويلزم من حزه وتاثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليه لابد ان يكون شيء ساقط لا يؤثر هكذا يعني شيء يوضع يؤثر لا لابد ان يكون ساقطا اذا إذا حصل التأثير لزم منه السقوط وإذا حصل السقوط لا يلزم منه من التاثير اذا بينهما فرق في المعنى اللغوي فلزما من ذلك الفرق في المعنى الاصطلاحي قال ويلزم من حز وتاثير في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليها وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرد بقوه في الحكم كما اختص بقوه في اللغة لزم من ذلك التغاير بين المعنيين اختصاص الفرد بقوه في الحكم كما اختص بقوه في اللغة حملا للمسميات الشرعيه على مقتضياتها اللغوية اذ الاصل عدم التغيير الاصل عدم عدم التغيير يعني ما جاء في في الشرع حمل على على المعنى اللغوي والمعنى اللغوي يفرق بينهما نقول نعم هذا اصله لكن دل الشرع على أن ما يسمى فرضا فهو واجب وما يسمى واجب فهو فرض اذ لو ثبت ما عليه مذهب الاحناف لكانت القسمة ثلاثيه فرض وواجب و ها فرض وواجب ونفل العبادات العبادات لا تخرج عن هذه اما فرض واما واجب واما واما نفل لكن الشرع ما عامل بهذه القسمه بل جعل الفرضه في مقابل ها النفل وجعل النفله في مقابل الفرض فدل ذلك على أن الفرض والواجب مستويان عند عند الشارع اذا ما ذكره الاحناف له وجه صحيح وهو أنه ما دام أن الفرض أخص من مطلق السقوط فوجب أن يختص بمعنى آخر زيادة في الشرع نقول نعم هذا الاصل لكن دل الشرع على خلاف ذلك والاصل اننا نسير مع مع الشرع ولا نخالف معنا معنى اللغه ومر معنا قاعده الشيخ سلام النتيمي رحمه الله قعده في الايمان الكبير قال رحمه الله تعالى الرجوع الى لسان العرب مع تفسير الشارع للالفاظ الشرعيه هذه من طرائق اهل البدع لما رد مسألة الإيمان أنه تصديق وقف الجهم واتباعه على أن الإيمان والتصديق ما وما انت بمؤمن الا أنا. وحكى الجوهري على أن اللغة ماذا الإيمان في اللغة بمعنى التصديق نعم سلمنا هذا هل اللغة اللغه على الشرع ام الشرع حاكم على اللغة هم جعلوا ماذا جعلوا اللغة عصرا والشرع تبعا لها قل لا ليس الامر كذلك وانما العصر ماذا العصر أن الشرع ان الشرع حاكم على اللغة وعلى اهل اللغة وكل عبد معبد لله تعالى فالشرع حاكم عليه فدل الشرع على ماذا على أن الايمان مركب ودلت اللغة ان سلمنا على أنه بسيط هل نتبع الشرع ام نتبع اللغه اذا قلنا نتبع اللغه هذه طرقه للبدع واذا قلنا نتبع الشرع فهو طراق الرسل والانبياء ودل ذلك على أن اللغة إنما يرجع اليها عند عدم تفسير الشارع للفظ الذي أمر به فأمر بالتوحيد ففسر التوحيد وأمر بالإسلام مفسرًا الإسلام وأمر بالإيمان وفسر الإيمان ونهى عن الكفر والشرك وفسر الكفر والشرك هذه خمسة ألفاظ ليست مجال للاجتهاد البتة وانما نحن مكفيون بمعنى النهى دلالاته قطعية هي ثابتة بالشرع الألفاظ الألفاظ الشرعية ولها حقائق شرعية هل في فهم هذه الألفاظ يدخل الاجتهاد الجواب لا وانما يكون الاجتهاد في الاستنباط فحسب ولذلك مدلولات هذه الالفاظ محل اجماع فهي من المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ الرجوع إلى اللغة مع بيان الشرع لما اراده من العباد ليست من طريق اهل السنه والجماعه ولو رجع وكان المعنى صحيح لا نعم يسلم عند بعضهم أكثر على انه بمعنى التصديق لكن نقول لا نفسر الشاش لا نفسر الإيمان في الشرع بما جاء في في اللغة لاننا متعبدون بالشرع بما أمر به ولسنا متعبدين به باللغه فالعدول عن الشرع مع تفسير اللفظ إلى اللغه ليس من سيمه أهل السنة والجماعه هنا كذلك سعمل الشرع الواجب بمعنى الفرض والفرض بمعنى الواجب وجعل القسمة ثنائيه ففرضنا نفل وواجب نفل اذا لا نعدل إلى اللغة وإن كان ثم فرقا بين الواجب و والفرض انتبه لهذه القاعده فانها نفيسة مفيده بمعنى انك ترجع إلى الشرع أولا واللفظ محمول على الشرعي هذا الاصله هكذا دعك من ما بعده الا لم يكن حينئذ هذه مساله اخرى فيها خلاف بين بين العلم لكن الذي لا ينبغي ان يكون فيه نزاع ولو حصل نزاع عند المتاخرين فلا عبرة به وانما المرجع إلى الميزان الذي توزن به الاقوال المتفقة والمفترقه وهو عهد الصحابه لم يكن ثم نزاع على ان الالفاظ الشرعيه محموله على المعاني عن التي ارادها الشارع والنظر حينئذ نكون لماذا إلى الى الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال المحل لاخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقطة وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم ليس بجزم وانما ظن وعندنا نعم اخذا من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطع أو ظن يعني بمعنى ماذا إذا قيل بأن الفرض بمعنى التقدير يعني قدره الشارع طيب هذا اعم من أن يكون قدره قطعنا أو, أو ظننا اولا هذا اعم حينئذ نقول المعنى اللغوي اعم من المعنى معنى الشرعي فكيف يخصص المعنى الشرعي ب بماذا بما لم يخصص لغه ما أن ان المعنى اللغوي أعم من الشرعي فنحتاج الى الى مخصص لم يخصص الشارع الفرض بكون ثبت بظني أو ثبت بي بقطع حينئذ يكون التخصيص من باب التحكم اذ ليس ثم دليل يدل على على ذلك قال وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بيقين أوضن ما هو الواجب الثابت يعني جاء بمعنى الثبوت ثابت بماذا ها بقاطع أوضن أعم إذا اللغة لم تتعرض إلى جهة الثبوت فهو عام إذا نحمل الشرع على المعنى اللغوي فكما أن المعنى اللغوي الثابت سواء كان قطعيا أو ظنيًا نقول الشارع كذلك الواجب بمعنى الثابت سواء كان عن دليل قطعي أو دليل ظني الفرض بمعنى التقدير يعني شيء مقدر لم يلتفت اهل اللغة إلى كونه مقدر من جهه القطع أو من جهه الظن فاذا فسرنا الفرض في الشرع نرده إلى المعنى اللغوي اذا هو مقدر ولا نلتفت الى الطريق اذا هذا تسويه بين معنى الشرع والمعنى اللغوي قال وما أخذنا أكثر استعمالا يعني ما أخذ الشافعيه وهم الجمهور أكثر استعمالا أن يكون الواجب بمعنى الثابت ان يكون الفرض معنا التقدير مراد المحل انهم قالوا ما دليل قطعي يناسبه الفرض لأن التقدير قد علم ان الشارع قدره فيناسبه والمظنون يناسبه الوجوب لأنه سقوط فكانه ساقط علينا ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا من عادم باب من باب التحكم اذ ليس عليه دليل واضح مبيين والجواب كما قال المحل ان الفرض المقدر أعم من ان يكون علما او ظنا والواجب الساقط أعم منهما فلم تظهر مناسبة وفي البحر قلنا الفرض المقدر أعم من كونه علما او ظنا والواجب هو الساقط وعم من كونه علما او ظنا فتخصيص كل من اللذين باحد القسمين تحكم هذا أراد التنزل مع مع الاحناف قالوا اذا نفسر المعنى اللغوي بالمعنى المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي سلمنا الاصل عدم عدم التغيير لكن دل المعنى اللغوي على العموم الثابت سواء كان عن طريق العلم أو الظن فكذلك الشرعي اذا التقدير الذي هو المعنى الفرض سواء كان علما أو, أو ظنا اذا كذلك الشرع فهذا الزام لهم بماذا بما عدلوا بما اصلوه اولا لانه مؤصل أن المعاني الشرعيه محموله على على اللغويه قلنا سلمنا اذا لا فرق بينه بين بين النوعين قال المحلي وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده اي دوننا لا يضره في أن الخلافة لفظي لانه أمر فقهي لا مدخل له التسميه التي الكلام فيها بمعنى أنه سبقا بينا انه يترتب على ترك الفرض بطلان العبادة وعلى ترك الواجب الإثم مع عدم البطلان مع الصحه هذا فرق او لا ونحن نقول الخلاف لفظي قلنا الخلاف لفظي في التسمية وأما ما يترتب عليهما من, من الاحكام هذا مرده الى الى الفقه والباحثون بحث اصول لا لا فقهي قال في التبصر ابوحاق الشيرازي الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه وقال أصحاب ابي حنيف الفرض اعلى رتبه من الواجب فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة متواتره أو اجماع والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من من الادله وهذا واضح لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن يعني اوجبا اولى فالحج واجب فمن فرض فيهن الحج وراد به أوجب الحج ولانه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائض لأن منها ما ثبت بدليل قاطع لو نظرنا إلى الى الثبوت وقلنا ما ثبت بدليل قاطع فهو فرض من النوافل ما ثبت بدليل قاطع إذا لزم من ذلك تسمية بعض النوافل بماذا بالفرائض ولا قائل به البتة ولا قائل به البت قال وجب ان تكون النوافل تسمى فرائض لانها ت لانها تثبت أيضا بطريق مقطوع به ولان تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع به دعوى لا دليل عليها من جهه الشرع تخصيص الفرض بكون ما ثبت بدليل قاطع هذا هذه مجرد دعوى لا دليل عليها البت يعني من جهه الشرع ولا من جهه اللغه فكان باطلا لانه من جهه اللغه علمنا انه ماذا أنه عام الساقط عام سواء كان من جهه علميه او ظنيه علما او ظنا والتقدير عام فالتخصيص حينئذ حتى في المعنى اللغوي يحتاج لا إلى مخصص ولا ولا مخصص ولان لفظ الوجوب في الايجاب أكثر من لفظ الفرض لأن الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله الواجب ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير ولهذا يقال فرض الحاكم نفقه المراه اذا قدرها ويستعمل في الإنزال ويستعمل في البيان ويستعمل في فرض القوس التي مرت معنا المعاني السته والواجب المشهور ماذا المشهور فيه أنه اما بمعنى الثابت وإما بمعنى الساقط اما الثابت وإما ساقط فأيهما أكثر معاني الفرض أم الواجب الفرض أم الواجب الفرض أكثر معاني من من الواجب أيهما أقوى ما قلت معانيه أم ما كثرت معانيه ما قلت معانيه إذا تسمية المقطوع به بالواجب أولى من تسميته فرضاً أولى هذا الذي أراده أبو إسحاق الشيرازي هنا قال واستعمل في فرض القوسي إلى آخره قال الواجب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو سقوطه عليه من قوله وجب الحائط وجبت الشمس فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا لا بد من فعله وكان ما قالوه بالعكس أولى أراد الزامهم بأن الذي هو اقوى من جهة المعنى اللغوي فيختص بقوة في الحكم هو الواجب وليس هو هو الفرض لأن الواجب ليس له إلا معنى واحد من أثبت انه بمعنى الساقط نفى انه بمعنى الثابت والعكس بالعكس وعلمنا فيما سبق انه الصحيح انه يرد بالمعنيين الساقط والثابت والفرض ياتي بمعاني سته حينئذ ايهما أقوى ما قلت معانيه اما كثرت ما قلت معانيه حينئذ عكس صلاحهم أولى من الصلاحين عكس الصلاحين أولى من من الصلاح فما اختص بقوه في المعنى اللغوي هو الواجب فلزم من ذلك أن يختص بقوة في الحكم حينئذ نكون ماذا مستعمل في المقطوع به حينئذ نقول الواجب ما ثبت بدليل قاطع والفرض ما ثبت بدليل ظني هذا الانسب مع المعاني اللغوية ولذلك قالوا لو عاكسوا للصلاح لكان اولى لان الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض فإنه يحتمل معنى التقدير والتقدير قد يكون في المندوب قال في التحبير فالصحيح عند أصحابنا والشافعية والاكثر انهما مترادفان لقول تعالى فمن فرض فيهن الحج أي اوجبه والاصل تناول حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك بمعنى ان قوله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يتناول الفرض والواجب حينئذ نقول هو داخل في حقيقته اولى من أن نقول ماذا مجاز فيهما أو أن نقول ماذا انه مشترك بينهما فالواجب يعرف بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو معنى ماذا هو معنى الفرض هو عينه بدلا من أن نقول حقيقة في الواجب مجاز في الفرض أو نقول حقيقة في الفرض مجاز في ها في الواجب فالعصر ماذا الحقيقة ولا يجوز العدول عنهما البت فهو حقيقة في الواجب وهو حقيقه في في الفرض كذلك لا نقول هذا المعنى وهو ما طلب الشارع اخره مشترك بين الواجب والفرض فالحقيقه مقدمه على المجاز وهي مقدمة على على الاشتراك. عدم الاشتراك مقدم على الاشتراك والحقيقة مقدمه على على المجاز وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثلها اداء ما افترضت عليه الى قال ولا يزال يتقرب الي بالنوافل المقابله هنا بين الفرض والنافله أين الواجب على مذهب الاحناف أين الواجب هذا يحتاج الى الى نص آخر حينئذ نقول ما افترضت هذا هو بمعنى بمعنى الواجب اذ لا فرق بينه من جهتي الشرع لما قال ولا يزال يتقرب الي بالنوافل علمنا انه اراد بالفرض ماذا ما يقابل النفله وما يقابل النفل والواجب عينه سماه ماذا سماه فرضا والعصر الترادف هنا يدل على أن الواجب والفرض مترادفان قال في البحر ومن الدليل على ترادفهما حديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقابل بين الفرض وفقابل بين ماذا أو جعل التطوع مقابلا للفرض كذلك خمس صلوات الى اخره فرضهن الله تعالى عليه قال هل علي غيره يعني هذه الصلوات الصيام الى اخره وهي فرائض عند الاحناف قال لا إلا أن تطوع اذا قابل التطوع بماذا بهذه الفرائض فدل على انه لا واسطه بينهما وعلى مذهب الاحناف واسطه الفرض اعلى ثم بعد ذلك ياتي الواجب ثم ثم النفل فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطه بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع واطلاق الامه الفرض على الواجب هذا مستعمل قديما وحديثا وايضا دخولهما تحت الحدي لان كلا منهما يذم تاركه ولان التزايد لا يتحقق في الواجب لأن الاستدعاء لا يقبل التزايد كذا كجائز ولازم وصادق وكاذب فلا يقال واصدق واكذب واعلم لانه انتظمه حد واحد وهو حقيقه واحده وهذا شأن الحقائق الذهنيه اذا قيل عندنا ماذا عندنا فرض وعندنا ايجاب فارض وايجاب هذان وصفان للحكم الشرعي اولى اليس اليس الواجب فيه استدعاء في سلعه هل الاستعاء يقبل التزايد؟ الجواب لا. اذا كيف تكون المفاضله بينهما؟ الاستعاء شيء واحد كما نقول زيد كاذب وصفناه بالكذب. اذا كونه يزداد كذبا دون كذب وهذا هذه جهه منفكه لكن وصفه بالكذب الكذب حقيقه واحدة فلا يقع بينه تفاوت. كذلك الواجب فيه استعاء والفرض فيه استعاء والشيء هنا لا يقبل التزايد عين لا يمكن أن يقال بان الفرضة اكد من من الواجب فان قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط فاقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق متضاهو لغه قيل الروعي هذا ترجح الوجوب كما سبع الى السقوط آكد من التقدير قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ان كان ما قاله يعني ابو حنيفه راجعا الى مجرد الصلاح فالامر فيه قريم ان كان مجرد الصلاح فالامر فيه قريم الا انه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللفظ بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الصلاحين بمعنى أنه من اراد ان يصلح فلابد أن يصلح لفظ بمعنى لا يمكن أن يختلط بمعنى آخر بمعنى أن الحقائق العرفيه والصلاحيه ليست هكذا بمعنى انه لابد ان يكون ثم مناسبه بين اللفظ والمعنى ثم ثم مفارقه واضح بين بين للصلاح والصلاح وهنا ليس بينهما مفارقه قال فانه يوقع غلطا معنويا وايضا فالمصليح على شيء يحتاج الى امرين اذا اراد أن يكون الصلاح حسنا احدهما الا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا الثاني وهو اهمه هنا انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبه الى معناه لابد أنك اخترت لهذا اللفظ هذا للصلاح ان تاتي بماذا بمناسبة واضحة بين بين هذا للصلاح العرفي وبين المعنى اللغوي وإلا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس كما قلبنا فيما سبق قال وهذا الموضع الذي فعلته الحنفية من هذا القبيل لأنهم خصوا الفرض بالمعلوم قطعا من حيث إن الواجب هو الساقط وهذا ليس فيه مناسبة ظاهره بالنسبة إلى كل لفظه مع معناها الذي ذكره ولو عكس الامر لم امتنع لو قيل للاحناف لو سميتم الفرض بما ثبت بدليل ظني والواجب بما ثبت بدليل قطعي هل يتأثر عندكم من الاصلاح لا يتأثر اذا ما أن العكس ماذا لا يترتب عليه اختلاف عند من الاصلاح اذا ما الفرق بين بين لازم من ذلك أن يكون ثم فسادا فيه في في الاصلاح ولو عكس الامر لما امتنع فالاصلاح عليه ليس بذلك الحسن ليس بذلك الحسن وعن احمد رحمه الله تعالى الفرض آكد يعني ما يؤكد مذهب حنفي. الفرض آكد واختار من اصحابنا المشاكل له من حلوان وحكام وعقيل عن أصحابنا والقاضي من أصحابنا القولان يعني لم ينفرد محنيف رحمه الله تعالى بل ثم روايه عن امام احمد تؤيد ما ذهب اليه الاحناف قال العامدي ومن تبعه والمساله لفظيه او ظاهر كلام في الروضة وأخذ معناه الطوفي فقال نزاع لفظي النزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي فليسموهم القطعيه ما شاءوا اذ لا حجر في الصلاح بعد فهم المعنى وهذا هو المشهور وقيل بل تظهر فائدته في التكفير على تقدير الجحود فإن من جحد قطعيا كفر أو ظنيا فلا يعني هل ثم فرق بعضهم ابدى فرقا من حيث ماذا من حيث الانكار من انكر فرضا حينئذ ماذا كفر ومن لم ينكر فرضا لا يكفر يعني ما ثبت بدليل قاطعي سواء كان قرانا أو كانت سنه متواتره أو كان اجماعا حنيد إذا انكره كفر لانه أنكر معلوم من الدين بالضرورة واذا أنكر ظنيا وحنيد الله لا, لا يكفر هذه قاعده فاسده قاعده فاسده لانه قد يكون مما ثبت قطعا قد يكون من المسائل الخفيه ولا يكفر مباشره الا بعد اقامه الحجه واذا وإذا كان ثابتا بدليل ظني قد يكون ماذا من المعلوم من الدين بالضروره الا يلزم في المعلوم من الدين بالضرورة أن يكون ثابتا بدليل بدليل قاطع ان يكون كافرا على كل مساله تكفير الله ليست مرتبطه بهذا المعنى قالوا ليس هذا من ضروريات الفرق قال ابن برهان بل هو معنوي ينبني على أن الاحكام عندنا بأسرها قطعيه وعندهم تنقسم الى ما ثبت بقطع قال لما ثبت بظني وهذا كذلك ليس بصواب يعني عند الحنفيه كلها ماذا كلها عند, عند الجمهور قطعيه وليس الأمر كذلك بل الجمهور على أن ما ثبت بدليل قاطع قد يكون هو فرض وواجب وكذلك ما ثبت بدليل ظني هو فرض وواجب يعني كيف قال بان الاحكام كل قطعية صواب ليس ليس بذلك قال الشاطبي في الموافقات وما فرق به الحنفيه بين الفرض والواجب راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنه يعني اراد لهم مخرجا اخر الشاطبي يرى ان الكتاب مقدم على على السنه هل هذا فيه اشكال في اشكال اولى الكتاب مقدم على السنة في خلاف ها ماذا بكم الكتاب مقدم على السنه صحيح ام لا ها ناه هو يقول ماذا وما فرق الحنفيه بين الفرض والواجب راجع الى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنه وان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنه صحيح صحيح مطلقا لا ليس مطلقا ليس على اطلاق بحثنا في الاحكام الشرعيه كذلك فرض واجب ولذلك ان الاحكام الشرعيه التكليفيه تنقسم الى خمسه اقسام الواجب والايجاب هل يسمى هذا الواجب فرضا ام لا هل يسمى فرضا ام بحثنا في الاحكام هل إذا بحثنا في الاحكام حينئذ نفرق بين كتاب وسنه هل نفرق او لا نفرق هذا نفرق او لا نفرق نعم او لا لا نفرق لا نفرق النظر للدليل من حيث هو من حيث الثبوت لا شك ان القران مقدم على السنه لكن من حيث الاستنباط حينئذ لا فرقه بين الكتاب والسنه لا هما بمنزله واحده بمنزله واحده فالكتاب والسنه بمنزلة واحدة لماذا اذ كل منهما مفسر للآخر وكل منهما مقيد للاخر كان ثم مطلق ومقيد اما اما إذا كان الكتاب فيه مطلق والسنه فيه مقيد قيد المطلق بالمقيد او لا ها وإذا كان ثمه عموم وخصوص إذا لا فرق بينهما من حيث من حيث الاحكام فاعتبار كلام الشاطبي هنا يظهر الله اعلم لا وجه له يعني ما ذكره عن الاحناف انهم انما نظروا باعتبار أن السنة اقوى من ان القران او الكتاب اقوى من السنه ففرقوا بين الفرض والواجب ليس الامر كذلك ليس ليس الامر كذلك ولذلك مثلوا بماذا مثل بما بما كان ثابتا بدليل قاطع القران والسنه المتواتره والاجماع مثبته بدليل قاطع قالوا هذا القرآن والسنة المتواترة والاجماع دل على ماذا على ليس النظر هنا بتقابل الكتاب والسنة ليس النظر بتقابل بين كتاب والسنة وشاطبي على جلالته بالاصول لكن عنده بعض السطحات في الموافقات وغيرها قال راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنه وان اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنه هذا لا ينازع فيه حتى الجمهور القائلين بماذا بالترادل بين الفرض والواجب أن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنه والسنه المتواتره أقوى من السنن الاحاديه هذا لا خلاف فيه وليس بحثنا في هذه المساله وإنما يرجع إلى ذلك عندما تمت نرجع إلى أن اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة والسنه المتواتره اقوى من الاحاديه اذا حصل تعارض بين النصين ولم يمكن الجمع بينهما ورجعنا إلى الترجيح ولم نجد إلا هذا المرجح قدمنا بهذه التقييدات إذا حصل تعارض بين النصين ولم يمكن الجمع بينهما ثم لم نجد من المرجحات إلا ان نقول هذا ثبت بالقران وهذا ثبت بالسنة والقران مقدم من حيث القوه على السنة لا اشكاله في في هذه الجزئية المعينة وكذلك السنة المتواترة مع الاحاديه إذا حصل تعارض بين حديث متواتر وحديث احادي ولم يمكن الجمع ولم يوجد من المرجحات ما يقوي جانب حديث على الاخر حينئذ تقول هذا ثبت بدليل قاطع ومتواتر وهذا ثبت بدليل ظني أو شيء تقول علمي لكنه أقل اقل من المتواتر وهو احادي حينئذ نقدم المتواتر على الاحاد في هذه الجزئيه المعينة ننظر الاعتبار القوه ومع ذلك فلا فرق بين الكتاب والسنه البتا قالوا قد لا يخالف غيرهم في معنى الكلف تفرقه والمقطوع به في المساله ان السنه ليست قالوا والمقطوع به في المساله ان السنه ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار وهذا صحيح رحمك الله لكن ليس بحثنا في هذه المساله فشطح هنا وقال أيضا وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما ثم قال قال قاضي عبد الوهاب في مساله الوتر واجب هو الوتر هل هو واجب ام لا معلوم ان الحنفيه يقولوا ماذا ها يقول واجب على الصلاح من الاصولي هو واجب عندهم وهو واجب ان اراد به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الادل يعني إذا طبقوا حقيقة الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه وانه يجرح به تاركه حينئذ صار الخلاف معنوي ام لفظي صار معنوي صار, صار معنوي و لم يريد ذلك وقالوا لا يحرم تاركه ولا يذرح فاعله حينئذ يكون وصفه بالواجب من حيث ماذا من حيث الصلاح إذا عبروا عن الوتري بانه واجب حينئذ ماذا تريدون هل إذا تركه ياثم حينئذ يكون هذا قد فعل ماذا قد فعل قد ارتكب محرما حينئذ يجرحه يقول هنا خلاف معنوي في هذه الجزئيه فقهي وإذا قيل بانه لا لا يعثم ولا يجرح تاركه حينئذ نقول هذا الخلاف ماذا في الاصلاح فحاسم في التسمية فوصفه بانه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه البت قال الشاطبي وما حق نعم هو كذلك فان العبارات لا مشاحه فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها اذا ما بحثه الشاطبي هنا في مساله الاحناف يظهر انه اصل المساله عندهم ليست ليست على جاده اهل الاصول بمعنى انهم بنوا المساله على ماذا على النظر إلى ما ثبت بدليل قاطع أو او لا باعتبار أن الكتاب اقوى من السنة ثم لا باعتبار ما يترتب عليهما من, من الاثار فإن الخلاف في ما يترتب عليهما من, من الاثار خلاف فقهي وليس بخلاف أصولي على القول بان الفرض آكد على القول الفرض اكد روى عن أحمد او قول حنفيه يعني اذا قيل الفرض آكد من الواجب هل ثم اتفاق في تفسير الفرض والواجب المراد به ثم اقوال ثم ثم اقوال فروي عن أحمد او قول حنفيه أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل الظن وهذا هو المشهور على الاحناف ان ما ثبت بدليل قطعي يدخل تحته القران على المشهور بان القران لا يثبت الا تواترا وعلى الصحيح ان فيه تفصيل منه متواتر ومنه منه احاد صوابنا لا يشترط في القران ان يكون متواتا متى ما صح السند للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءه ما فهي قران وهي قراءه واشتراط التواتر هذا لا يعرف الا عند عند المتاخرين حينئذ نقول القران ثانيا السنة متواتره ثالثا الاجماع اجماع قطعي والاجماع نوعان طبعا اجماع ظني واجماع اجماع قطعي اذا عن أحمد في التفريقه بين الفرض والواجب كما هو ثابت في المشهور عن الحنفية عن الحنفيه والانقسام الى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا ولهذا قال الموفق في الروضه لا خلاف فيه يعني انقسام الاحكام الى مقطوع ومظنون هذا لا نزاع فيه وانما النزاع في ماذا في تسمية المظنون واجبا دون الفرض وفي تسميه المقطوع به فرضا دون, دون واجب في التسميه فحسب ومثلت الحنفيه المقطوع كصلوات الخامس وصوم رمضان والمظنون كالوتر وزكاه الفطر هذا قول وقيل ثم قول آخر في تفسير الفرض والواجب الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو كاركان الصلاه والحج هذا لا يسقط عمدا ولا ولا سهوا والواجب ما يسقط بالسهو كالواجبات في الصلاه واجبات الصلاه واجبات الحج تجبر بدم تجبر ب بدمن اذا هذا قول اخر ليس هو كالقول السائر لكن لا ينسب الى الاحناف اذا عندنا خلاف بين مذاهب وخلاف في مذاهب صحيح خلاف بين مذاهب وخلاف في مذهب واضح كما نقول خلاف بين اديان وخلاف في دين ارفع بين المسالتين اذا الخلاف بين مذاهب ما ينسب للاحناف ما ثبت بدليل القاطع فهو فرض وما ثبت بدليل ظني فهو فهو واجب لكن عند عند الحنابلة على روايه أن الإمام أحمد ذهب إلى الى موافقه ثم تفسير لمراد الامام أحمد ثم اقوال منها أن, أن الإمام أحمد ذهب إلى أن الفرض ليس كالفرض عند الاحناف وانما هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو ومثل له باركان الصلوات والحج والواجب ما يسقط سهوا يسقط سهوا اذا هذا قول في مذهب وليس هو مقابل للمذاهب الاخرى واما قول اصحاب الشافعي في باب الحاج إن الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر هذه تفرقة بين بين اللفظين في مذهب عنيد هل هذا يصلح أن يكون مثالا للمساله الجواب ولا لماذا لأن هذه التفرقة بين ركن ها وواجب والبحث في ماذا بين فرض وواجب فارقم بين الركن وبين الواجب ومر معنا ان الواجب درجات على الصحيح اذا قلنا الواجب هو الفرض ذكرناه هذا في اين في شرح الاصول المطول كذلك علم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل يجب قلنا الوجوب هنا المراد به اعلى درجات الوجوب ليس الوجوب الذي يقع في النزاع عند عند الفقهاء درجات الوجوب ولذلك يعتبر من معلوم من الدم بالضروره اذا الواجب ليس على مرتبة واحدة ولذلك يسمى بعضه ركنا ما كان داخل في الماهيه هو واجب وزياده والشرط واجب وزياده لكنه خارج عن الماهيه والواجب المقابل للركن و والشرط ثم الواجب المقابل للركن والشرط منه متفق عليه ومنه هو مختلف فيه والمتفق عليه اعلى من فيه هذه اقسام للواجب اذا واجب هو ركن واجب هو هو شرط واجب المقابل للركن والشرط ثم قد يتفق عليه بين الفقهاء وقد يختلف الفقهاء فيه هل هذه بمنزله واحده لا هل خرجت عن كونها واجبات لا اذا هي واجب لكن متفاوتا انتبه لا هذا يفيدك في باب المعتق عندما يعبره العلم ب بانه واجب ما المراد بالواجب عندما نقول العلم العلم بمدلول لا اله الا الله واجب يعني ركن لا يصح القول الا بماذا الا بالعلم ولذلك يقولون شروط لا اله الا الله شروط لا اله الا الله هل هي كشرط الصلوات ها كالطهارة خارج عن المهية لا العلم القياد الاخلاص هذا داخل في مفهوم الاهي هي أركان وليست بشروط خارجه عين يريد لكم باب التوسع في اطلاق لفظي اذا قول الشافعي ان الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر تفرقه بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب اذا فرقوا بين لفظين فكان عندهم أن الفرض لا يسمى ركنًا ولا عكسه وذا لا, لا يسمى ركنًا ولا عكسه واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاه ركنا وما يسقط سهوا واجبا وفي الحج ما يجبر بدم واجبا والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا المراد هنا ما يحصل من التفرقه بين الواجب والركن في باب الصلوات أو في باب الحج هذه مقابلة بين الواجب والركن وليست مقابلة بين الواجب والفرض فلا ينسحب هذا الخلاف على الخلاف في مساله هذا باب التنبيه وعن احمد روايه اخرى الفرض ما لازم بالقرآن إذا ما هو الواجب هكذا قال ما لازم بالقرآن ما هو الواجب ما لازم ما لازم بالسنه اليس عندنا الا كتاب وسنه كذلك ليس الا كتاب وسنه والاجماع والقياس داخلان في مفهوم الكتاب والسنه اذا اذا قال الإمام كامام أحمد رحمه الله وهو إمام امه السنه قال والفرض ما لازم بالقران لازم من ذلك ان نفهم ماذا الواجب ما لازم به بالسنه هكذا قال اصحابهم قال الامام احمد في روايه الاثر لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله لا أقول فرضا الا ما كان في كتاب الله وفي روايه الاثرم قيل له هل يقال بر الوالدين فرض هل يقال بر الوالدين فرض فقال لا لا يقال فرضا إذا لم يكن فرضا ماذا صار واجبا هو طلب الشارع فعله طلب جازما وجدت الحقيقة أو لا وجدت الحقيقه اذا هل يسمى فرضا أو لا قيل له هل نقول بر الوالدين فرض قال لا اذا لا يقال فرض قال لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصيه اذا فرق بين الفرض والواجب قال في التحبير قلت ولهذا اختلفت الروايه عنهم في المضمضه والاستنشاق هل هما فرض ام واجبان فرضان ام واجبان روايتان قولا بناء على ماذا بناء على ماذا ها بناء على هل ثبوت المضمضه والاستنشاق بالكتاب أو بالسنه ان قيل بالكتاب وهو الأظهر فصارت ماذا فرضين وان قيل بالسنه صارت ماذا واجبين وصاب انهما ثابتان بالكتاب فاغسلوا وجوهكم ومعلوم أن الوجه داخل فيه بتفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان وقع بيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتماضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه دل ذلك على أن هذا الفعل وقع بيانا لما جاء في في القرآن ومعلوم أن المبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المبين وغسل الوجه في الايه فرض ام واجب فرض واضح هذا اذا خلاف أو الروايه امام احمد هل المضمض للسنشاق فرضان ام واجبان بناء على ماذا هل ثبوت المضمض والاستنشاق ثابت بالكتاب ام بالسنه بكى فك... نعم قال هنا ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضه والاستنشاق هل يسمىان فرضا ام لا على روايتين علي بن احمد بناء على تناول القرآن لها تناولهما املا فقال في روايه أبي داوود وابن ابراهيم المضمضه والاستنشاق لا تسمى فرضا روايه ولا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى على هذه الرواية أنه واجبان لماذا لأن القرآن لا يدل على شمولي الوجه لي المضمضه فقد دفس ما الفرض عن المضمضه والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده ثم روايتان عنهم وكذا الروايتان في زكاهه الفطر فقال في روايه مهنه صدقة الفطر واجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها فسوى بينهما سوى بينهما وقال في روايه المروذي خالف ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة وأنا لا اجترئ ان اقول انها فرض ها وأنا لا اجترئ ان اقول انها انها فرض اذا خالف فقال ماذا قال واجب وقيس بن سعد يدفع انها فرض ففي هذه الروايه فرق بينهما اذا علم أحمد احمد رحمه الله تعالى في التسويه بين الفرض والواجب روايتان روايه وهي التي رجحها اصحابه أن الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض فهما مترادفان وثم روايه أخرى موافقه لمذهب ابي حنيفه لكن لا في مفهوم الفرض والواجب واضح هذا ففرق بينهما بمعنى أن الفرض والواجب غير مترادفين لكن هل التفريقه عنده كالتفرقه عند الاحناف الجواب لا الجواب الجواب لا وعنده روايتان ما لازم بالقران فرض يقابله ما لازم بالسنه فهو او واجب, فهو واجب. وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب باكد من بعض اذا قيل بان حتى على القول الاول القول الاول يعني قول الجمهور الواجب الفرض بمعنى واحد مترادفان هل يلزم من ذلك أنه لا يحصل تفاوت بين درجات الفرض والواجب قيل وقيل قيلهما سواء في المرتبه وفي الثواب والصواب يقال أن بعض الواجب آكد من بعضه كذلك ولذلك قلنا في مسائل الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف الواجب الذي يسمى ركنا داخلا في مهية الصلاه ليس كالواجب الخارج عن الصلاه فدل ذلك على ماذا على أن بينهما تفاوت واذا حصل التفاوت من حيث الصحه والبطلان لازم من ذلك التفاوت في الثواب والترك وعلى القول الثاني أيضا يصح أن يقال بعض الواجب آكد من بعض ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وهو صحيح وهو وهو صحيح قال ابن قاضي الجبل وهو قول الحنفيه وما ثم مانع من ذلك وأن فائدته يثاب على احديما اكثر وان طريق احديما مقطوع والآخر مظنون كما كما تقدم بمعنى أننا لو سلمنا بكون الفرض والواجب مترادفين هل معنى ذلك أن ما ثبت بدليل القطع مساو من كل وجه لما ثبت بدليل الظني هل يلزم من ذلك لا لا يلزم بل بينهما درجات وهذا أمر لا يمكن انكاره البت ثم ما يترتب على المقطوع به ليس في الدرجه على ما يترتب على المظنون به اذا ثم فوارق بينهما وهذا المراد هنا واما على الأول يعني القول بالترادف وقول الجمهور فليس بعضها آكد من بعض بل سواء ثم قولان والفرض والواجب ذو ترادف هذا والصوم حينئذ هل هما مستويان في درجه واحدة وكذلك بالثواب قولان قيلهم على السواء وقيل لا بينهما تفاوت والثاني أصح من من الاول واما على الاول فليس بعضها آكد من بعض بل سواء قاله ابن مفلح وبعض المتكلمين وابن عقيل أيضا من اصحاب قال ابن مفلح ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب يعني هل يلزمنا اذا قلنا بأن ثم تفاوت في الثواب يلزم من ذلك التفاوت في الحقيقة هل يلزم؟ كلا لا يلزم لماذا؟ لأن الشارع سو بينهما ولذلك قلنا الترادف هذا ترادف شرعي ثم لم يجعل الفرض والواجب أو ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني سمي مثيت حينئذ لم يجعل بينهما تساوي في الثواب ولا في في الترك ولذلك مر معنا مسائل التكفير على ما ذكروا بعض الاحناف قال هنا ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجابي الذي هو الاستدعاء لانه لو رفع العقاب والثواب راسا لما ارتفع صحه لما ارتفع صحه قوله او جبت وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقوله وكذا لا يدل تفاضل على قوة الاستدعا تفاضل لا يدل على تفاوت الاستدعا ولا يدل على قوة الاستدعا الذي هو الطلب قدر المشترك بين الفضل والواجب وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح أن يكون بعضها آكد من بعض وان فائدته أنه يثاب على احدهما أكثر من الاخر وأن طريق احدهما مقطوع به وطريقه الاخر مظنون كما قلنا على القول الثاني وانهما متباينان هذا والصاد ولذلك قال المرداوي في قلت والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف اخترنا قول الاحناف أو اخترنا قول الجمهور بينهما تفاضل في الشرع ينبني عليه ماذا ترتب الثواب وكذلك على الانكار وما يترتب عليه من كفر أو نحوي أنه لا يمتنع أن يكون احدهما آكد من الاخر وانه يثاب عليه اكثر من من الاخر والفرد والواجب ذو ترادف يعني مترادفان مع إثبات التفاضل بينهما ثوابا وعقابا كذلك في في الترك وما لانعمان الى التخالف والمغايره بينهما بقي مساله واحد تعلق بالواجب وهي صيغ الوجوب اولا صيغه الفرض والوجوب وجب وفرض يعني ما يدل على كون شيء مطلوبا على جهة الجزم صيغه وجب وفرضا صيغه وجب وفرض وكذا واجب وفرض هذه نص في الوجوب نص في في الوجوب لكن كما قررنا فيما سبق هي نص في الوجوب عند قيام قرينا نعم ليست مطلقه عرفنا اننا اذا عرفنا الواجب والواجب في اللغة الساقط والثابت هل كلما جاء لفظ الواجب في الشرع نبصره ما طلب الشارع فعله طلب جازما الجواب لا لا نفسر بذلك لماذا لأن هذه حقيقه الصلاحيه لم يعرف البارج الا وعلا ولا رسول صلى الله عليه وسلم الواجب بانه ما طلب الشارع وفعل طلب جسمه. لم لميه التعريف من جهه الشارع وانما هو من جهه الاصلاح عند الاصوليين فدل ذلك على أنه اذا جاء لفظ الواجب في الشرع نتان فننظر هل ثم قرينه تدل على ما عليه الاصوليون ام لا فعين وجدت قرينه قطعنا بأن المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا وإلا والا رجعنا الى المعنى اللغوي بمعنى انه ثابت او انه الساق قال في التحبير هذا الصحيح الذي عليه اكثر العلماء قال ابن عقيل اوجبته صريحة في الايجاب باجماع الناس حكى اجماع قال الشيخ تقي الدين في المسوده والأظهر أن الفرض نص وقولهم فرض القاضي النفقه وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم اليه التقدير يعني فرق بين بين اللفظين فرض في القرآن والسنه بمعنى ماذا بمعنى الوجوب نصا يعني نص في الوجوب وأما الواجب سكت عنه ودل على انه له حكم اخر وقال طائفه من العلماء من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهره فيه فرق بأن يقال نص في الوجوب وبين يقال ظاهره فيه في الوجوب ولذلك اعبر بأن على ظاهرة في الوجوب ليست نصا في الوجوب بمعنى أنه اذا قيل بأن اللفظ نص في الوجوب لا يجوز العدول عنه البتة اما اذا قيل ظاهر فهو محتمل ولذلك يقع في نزاع بين بين الفقهاء وقال في المسود قال قاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الوقفية وما قالوه من أن هذه اللفظه ترد مشتركة في الوجوب والندب وغيره فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار الاسد يستعمل في ماذا في معنيين حقيقي ومجازي هل يمنع أن نقول بأن الاصل فيه هو الحيوان المفترس لا يمنع كذلك الوجوب يستعمل في الواجب ويستعمل في الندم لا يمنع من ذلك أن يقال بأنه ماذا أن المراد به الوجوب واصاله لكن هذا إذا ثبت شرعا ولم يثبت ذلك والعلم عند الله قال فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار فانهما حقيقتان في البهائم ويراد بهما الرجل بقلينه ومع هذا فلا يمتنع ان يكون اطلاقهما لحقيقه البهيمه ويبطل بقوله فرضت ويرد والمراد به الوجع ان هذا باطن هذا باطل بمعنى انه قد يرد الوجوب بمعنى الندب ويرد الوجوب في الشرع بمعنى, بمعنى الواجب فدل ذلك على أنه مشترك بين المعنيين وكل لفظ مشترك بين معنيين حمل على الاقل منهما إلا بقرين إلا بدليل فيحمل الواجب في الاصل على الندب إلا اذا دلت قرينه على على ذلك قال والمراد ويرد والمراد به الوجوب ويرد المراد به الندب كقوله غسل الجمعه واجب على كل محتجب نعم وكذلك غسل الجمعه واجب ففسره بعض بوجب ماذا بانه ياثم تاركه والمدللين على هذا قال لان العصرين جعلوا الواجب بمعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا خلط ليس بصواب لماذا لأن الواجب في الشرع جاء بالمعنى اللغوي كذلك فدل ذلك على أنه العاصل يحمل على المعنى اللغوي وليس عندنا حقيقه شرعية وهذه حقيقه عرفيه جاءت ناشئه متاخره عند الوصول فحمل الواجب على المعنى للصلاح هنا غلط ليس بالصواب بل نقول المراد به بمعنى انه ثابت وهو عبادة ومعلوم ان الثبوت قد يكون يصل الى درجه الوجوب والعصر فيه ماذا الندب فدل ذلك على أن الواجب هنا استعمل بمعنى بمعنى الندب هو كذلك اذا الواجب لو ضم مشترك في الشرع لا نحمله على الواجب الذي ياثم تاركه الا بقرينا الا الا بهذا في هذه المساله وسائر الالفاظ التي يذكرها الاصوليون على هذا المنحى لا يجوز حملها على للصلاحات لأنها متاخره والاثر هو المعنى معنى اللغه ومن ذلك ما مثلنا به مرارا ما اشتهر عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم راخص للعباس ترك المبيت لاليمنه والحج قالوا هذا يدل على ماذا على انه واجب كذلك لأن الرخصة مقابلة للعزيمة وما قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة مقابل العزيمه هذا الصلاح متاخر بمعنى رخص هنا على المعنى اللغوي يعني سهل ولذلك جاء في رواه مسا اذنا له اذا ليس المراد به الرخصه التي هي الاصلاحيه فانتبه لهذا هذا يحصل خلط فيه كثير عند عند المتاخرين يحملون هذه الالفاظ التي الاصلاحيه نشات متاخره يحملونها على الالفاظ النبويه او القرانيه ونبه على ذلك كذلك الشيخ سلام في الايمان الكبير ومعناه وجوب اختيار وكذا فرضت يحتمل الوجوب يحتمل التقدير ويحتمل توكيد للاستحباب وحسنا للافهام فتقول أوجبته الزاماً أو اختيار او اوجبته الزاماً يصح او لا يصح يصح لو كان اوجبته لا يحتمل إلا الزاماً لما صح لكن يصح ان تقول أوجبته الزاما واوجبته اختيارا فالثاني محمول على الندبي والأول محمول على الايجاب ك أمرتك امرتك جازما فعصيتني لما قال جازما علمنا أن امرتك هذا لا يستعمل في ماذا في الجازم وغير وغير الجازم وذكره ابن عقيل ايضا وحمل او حمل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وصول يوم الجمعه واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب يعني متاكد وثابت وليس المراد الواجب وجوب الزام قال الشيخ تقي الدين في المسوده وذهب طائفه من اصحابنا وغيرهم إلى انها تحتمل توكيد الاستحباب يعني الواجب فدعوى الاجماع انها محموله على الإجاب ليس بالصواب بل الصواب ان يقال إذا جاء لفظ الفرض والواجب في الشرع يتان هل المراد به الواجب للصلاح اولى ان دلت القرينه على أن المراد به الواجب للصلاح حمل عليه وصال نصا وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي هذا الأول فرض واجب الثاني اطلاق الوعيد هذا نص في الوجوم وكذلك بمعنى اذا رتب الشارع على ترك الوعيد من خاصة الواجب ما، ماذا الواجب بمعنى الصلاح الذي هو المفهوم ولذلك نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا المعنى ماخوذ من الشرع كذلك فكل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما سميناه واجبا وليس كل ما كان واجبا فهو ما طلبه الشارع فعله طلبا جازما يعني كلامي السابق انتبه له مقيد بمن جهتين عندنا كلمه واجب والبحث السابق في كلمة واجب وعندنا ما هي وحقيقه ومعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كل ما مر بك في الكتاب والسنه فعلا او قول او ترك طلب الشارع فعله طلبا جازما بارتب على الترك العقاب فسمه واجبا وليس كل ما وجدت كلمة واجب فسرت به هذا المعنى هذا المراد هنا إذا جاء اطلاق الوعيد فسمه سمي واجب قطعا هذا لا نزع فيه واطلاق الوعيد نص في الوجوب وهذا الصحيح اختاره القاضي والأكثر فلا يقبل او يقبل تاويله لانه خاصة الواجب هو كذلك ولا توجد خاصة الشيء بدونه قال الشيخ تقي الدين الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التاويل فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على يعني ليس عندنا في الشرع توعد بالعقاب على تركه وليس بواجب ليس ليس بواجب هذا هو الاصل المطرد ان دل دليل على خلاف ذلك حينئذ نقول بي بالدليل فهو معول اما الاصل فما توعد بالعقاب على الترك فهو واجب ويمتنع وجود خاصة الشيء بدونه بدون ثبوته إلا في كلام المجاز هكذا قالوا في المسوده وذكر القاضي ايضا ابن عقيل اطلاقه للوجوب ويعدل عنه لدليل وهكذا يعدل عنه لدليل قال في المسوده اطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل وهذا لا اشكال فيه وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك ورده شيخ تقي الدين وقال في المسودة ايضا قال القاضي الفاظ الوعيد تريد والمراد بها الوجوب والندب قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون منع الماعون اعطاء قال هذا مندوب عنيد جاء ماذا هذا فويل دل ذلك على ماذا وجدت الخاصية دون دون الواجب ان قلنا بانه مندوب عنيد نقول هنا دل الدليل على أن اطلاق الوعيد لا يدل على الوجوب وقلنا بأنه على ظاهره أنه واجب عنيد لا اشكال فيه وذلك مندوب اليه ومع هذا اطلاقه يقتضي الوجوب ثالثا كتب عليكم أو كتب عليكم صيغه المعلوم او او مغير الصيغه كتب عليكم هذه نص في الوجوب ذكره القاضي وغيره ما من كتب الشيء اذا حتمه الزام به وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك ومن حديث خمس صلوات كتبهن الله باليوم والليل وقوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كل ذلك يستدل به على ماذا على الوجوب اما قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت انترك خير الوصية كتب الوصيه هذه محل نزاع محل نزاع بين بين الفقهاء قيل المراد وجبا كتب بمعنى بمعنى الوجوب وكانت الوصية فرضا واجبا ثم ثم نوسخه وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين والوديع ما ذي واجب ما عليه من الدين وجب أن يوصى به وقيل المراد في اللوح المحفوظ فلا يكون مما نحن في على كل هذه محل نزاع من من يرى النسخ ومن من لا يرى لكن ماعد ذلك فالكتب بمعنى بمعنى الايجاب رابعا حتم او حتم كواجب او صحيح فالمحتوم من حتمت الشيء احتمه حتما اذا قضيته احكمته وحتمته ايضا اوجبته قاله الجوهري قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا والحتم بمعنى الايجاب اي واجب الوقوع لوعده الصادق والا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتتم ونحو ذلك قال في المصباح حتم عليه الامر حاتما من باب ضرب حتم يحتم احتم وجبه جزما وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه وقال في القاموس الحتم الخالص والقضاء وايجابه واحكام الامر وجمعه حتوم وقد حتمه يحتمه والحاتم القاضي ومن ذلك الخامس اللازم لازم ياتي بمعنى الواجب ولا يقبل التاويل عند الأكثر يعني لا يحمل على على الندب اذا قيل لا يقبل التاويل يعني لا يدل الا على الوجوب لا لا يحتمل ماذا لا يحتمل الندم هذا عند الأكثر وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عدم انفكاك عن شيء فيقال للواجب لازم املزوم به ونحو ذلك ما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخام لزمته يعني وجبت عليه لئنتم مخاء وليست عنده أخذ منه ابن لبون اذا استعمل في الشرع اللزوم بمعنى الواجه لان هذه تفاصيل للزكاء والزكاه معلوم لدنها الدين انها انها ذلك على على الوجوب اي وجب عليه ذلك وهو شائع كثير ونقل عن البوشنجي من أصحاب شافي أن جميع ذلك كنايات الا لازم لي فانه صريح عند عند الاكثر السادس والاخير ان كان الشارع عن عباده ببعض ما فيها دل على ماذا على الوجوب وهذه نقل ابن القيم ان لسان العرب بالتفاق يدل على ذلك الصلاه وحكم تاركها لما سما البارجه لو على الصلاه سماها ها ماذا سماها سماها ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم بالتفاق انها بمعنى صلاه تسميه الكل او تسميه الجزء بالكل يدل على ماذا يدل على شيئين الشيء الأول انه واجب والشيء الثاني أن الكل يفوت بفوات هذا الجزء بمعنى انه اذا فاتت الصلاه ها فات ها فات الإيمان ومن هذه نجعل أن الجنس المراد في مسمى الإيمان نفسره بالصلاه به بالصلاه لهذه الايه لانه هو مبهم قول وعمل قول الاعتقاد بالقلب وقول باللسان هذا محل اتفاق جاء ماذا عمل بالجوارح هذا محل اتفاق لا عن انه في خلاف لا محل وفاق لكن تفسيره تفسيره بماذا المراد به الجنس ولا نقول الجنس هذه دخيل هذا كلام جهله الجنس المراد به البعض سمه جنسا سمه بعضا الى اخره ليجعل بين الحدين فارقا بين بين حد المعتزله والخوارج وبين حد اهل السنه والجماعه لا يلزم من كون تفصيل الايمان او تعريف الايمان في اللفظ تواطع عليه المعتزله والخوارج واهل السنه لابد من التخالف وضح هذا لا يلزم من التوافق نقول لابد من المخالفه بالاصل قلنا نقول كما قال المعتزله المعتزله يقول كما نقول اصلا لكن على التسليم بالعكس نقول كما قالت لكن نفسره بماذا اولا نقول كما قالت المعتزله لأنه موافق للحق ثم نفسره بما جاء بالكتاب والسنه فالمراد بالعمل ليس الاحاد ليس الاحاد بمعنى انه اذا فات فرض او واجب فات الإيمان لا بعض الواجب فواته يفوت به الإيمان بعض المحرمات فعله يفوت به به الايمان لكن عند المعتزله والخوارج كل فرض ها تركه فات الإيمان كل محرم ايا كان فعله فات به به الإيمان. على كل هذه مساله تاتينا في محلها المراد هنا أن الشارع سمى الصلاه ايمانا فدل على أن الصلاة منصوص عليها من الشرع بأنها داخله في مسمى الإيمان فواتها يفوت به الايمان هكذا قال اهل السنه والجماعه واجمع الصحابه على أن تارك الصلاه كافر والخلاف حادث ولا عبرة به البتة وان قال به من قال الحجه في الكتاب والسنه ليست في قول ابن حنيفة ولا مالك ولا الشافعي مع احترامنا وتقديرنا لامه اهل الدين لكن لا يجعل أقوالهم وخلافهم للكتاب والسنة حج على من تمسك بالكتاب والسنه كما يفعل المرجع وغيرهم قل لا نجعل الاصل هو موافقه الكتاب والسنه والميزان الذي أجمع عليه الصحابه وإمة السنة في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابه فما اتفق عليه الصحابه من بعده من خالف من خالفه مردود عليه وان اختلف الصحابه على مساله إن أجمع من أجمع بعده فهو مردود عليه فالميزان هو ماذا هو الصحابه لكن نريد ان تكون هذه القواعد ممارسه عمليه وليس المراد بها ان مجرد دعوه صحابه مزكونه من جهه البارئ جل وعلا فما كان اجماعا عنيد فهو حق وما كان خلافا فما عدا ما فيه هو باطل ونبقى على على الخلاف قال وان كان الشارع عن عباده ببعض ما فيها نحو تسميته للصلاه قرانا في قوله تعالى قران الفجر ونحو التعبير عن الاحرام بالنسك بأخذ الشعر في قول تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين دل على فرضية اي فضل المكنى به عن تلك العبادة فيدل قول تعالى قرآن الفجر على فرضية القراءه بالصلاه ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في الحج لان العرب لا تكنى عن شيء الا بالاخص به وكذا قول تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يدل على وجوب التسبيح في الصلاة ذكره القاضي ابن عقيل قال ابن قيم ويستفاد الوجوب بالامر تاره وبالتصريح بالايجابي والفرض والكاتب ولفظه على ولفظه حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك واحباط العمل بالترك وغير ذلك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين